Cardinal ست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 غير المغطوب عليهم ولا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 باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألمكم معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وترضصتم وارتبتم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 مؤاكم النار هي مولاكم وبيأس المصير ألم يؤمن الذين آمنوا أتقشى قلوبهم لذكر الله أتقشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق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 وَذَبَيَّنَ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقَرَضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كريم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 ورحاب الجحيم الله أكبر. سمع الله, الله لمن حمد, من حمد. الله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 اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهم وزينة وتفاخر وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيب. كمثل ريح أعجب الكوف رنبات ثم يهيج فتراه مصبر فتراه مصبر ثم يكون حقاما وفي الآخرة عذاب شديد ومرفه من الله ورق وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها, وجنة عرضها كعرض السماء والأرض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 بَثَّ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ من قَبْلَ أَنْ نُبْرِئَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مفتال فقور الذين يبخلون ويأمرون الناس وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُؤْتِهِمْ مِن فَضْلٍ وَيَغْفِرْ لَهُ ذَنبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ معهم الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ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 ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاشقون ثم قفينا على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 منهم فاسقون الله أكبر سمع الله لمن حمد الله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 الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أدمعت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 سمع الله <سؤال> لمن حميدا الله الله, <الله>, <الله>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 آمين قد سمع الله قول التي تجادل في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظهرون منكم من نساءهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون كرا من القول وزورا وإن الله رفعوا وفروا والذين يظاهرون من سائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رتبه فتحرير رتبه من رقبة أيتها الصالحات ذلك والله بما تعملون قبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام سفين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله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 وَقَدْ أَفْلَحَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ يَوْمَ يُبْعَثُ اللَّهُ جميعا فينبئهم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ ونسوه وَاللَّهُ على كل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 مع الله لمن حميدا الله أكبر الله أكبر. الله أكبر.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوات ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإذن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 واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بطارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله هو الرب سمع الله من من الله الله اكبر الله اكبر, الله أكبر.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 وقيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا, فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل شزوا فاشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير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 ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنتا فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولادهم النار هم فيها قاردون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم القاسرون يا الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأجلنا أنا ورسولي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاده الله ورسوله ولو كانوا أبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأن يدموا بروح من ويدخلهم جناتها تجري من تحتها الأذهار طالبين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون الله أكبر سمع الله من حمد الله